القواعد الفقهية وبين مهمات احكام أحكام المواريس انتهينا من المقدمة في الكلام على القواعد وأهمية القواعد الفقهية وأنه لا يمكن أن ترد فقيها متقنا في الفقه بدون أصول الفقه وبدون القواعد الفقهية أبداً 6 لن ترد فقيهاً حقاً إلا أن يكون بائع الخفاف ولا يكون صانعاً للخفاف فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين بائع الخفاف والصانع الخفاف؟ هذا الفرق يبينه كما قلت إتقان الأصول والقواعد تجعل من الرجل عن للخفاف او تجعله بائعا للخفاف تكلمنا احنا في هذه المساله صح فرقنا بينهم وهذا التفريق ليس منا بل من فحل من فحول الفقه وهو يعني حتى الاسم مش معروف لا ليس شيخ محمد شاك متقدم عنه شويه هذا محمد ابن رشد في البداية المجتهد فبين ان في فارق بعيد بين المقلد اللي هو الخفاف يقولون يأتي إلى الفقه الشفعي مثلا فيحفظ كل فروع الفقه الشفعي وتاتي تسأله في هذه المسألة اللي فيها الفرع فيكون كالسيل الجرار أما إذا سألته مسألة متحدثه لأنه لا يضبط العلوم وليس بفقه بحق فلا يستطيع يضرب أحمس عزاه لذلك هو يقول صانع الخفاف هو الذي يضبط المسائل وإذا أتاه فرع لم يقرأه يرد الفرع عليش. على إيش على وهذا مزاقل لقول الإمام مالك ليس العلم بكثرة المتائل ولكن العلم نور يخذفه الله في قلب من يشاء الغرض المقصود بينا الأسبوع الماضي أهمية القواعد ودراسة القواعد وضبط الأصول اليوم إن شاء الله نبدأ بأول قاعدة وهي أهم القواعد الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها أغلب هذه القواعد أدلته من الكتاب ومن السنة أدلة هذه القاعدة الأمور بمقاصدها أو العبر بالمعاني لا بالمباني أدلتها اولا ما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال إنما اسلوب حصل الأعمال بالنيات يعني قبول الأعمال بالنيات صحه او بطلان الأعمال يترتب على النيه إنما اسلوب حصل ومن اساليب الحصل زين ما لابد الاحتكاكات من اساليب الحصل إنما ثم إن إلا إلا, إلا, إلا أنت يا أبا ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم مثل سنت اياك نعبد كيف ذلك ما تقول لا يوجد لغة لا في القرآن موجودة اياك نعبد فكيف لا طب انا لا اريد تطبيق ما قلته انت انت اصلت اصل جيد جدا جزاك الله خير من اسبيب الحصر ايضا التي علماء اللغة وضعوها تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم فضربت مثلا رائعا إياك نعبد وإياك نستعين. تطبق القائد هي أصل إيش؟ نعبدك أنت وحدك أو إياك. نعبد إياك نعم فقدم قدم المفعول إيه؟ على على الفعل والفاعل صحيح وإياك نستعين نفس الأمر. طيب أسلوب ثاني من أسلوب الحصر النفي والأسباب لا إله إلا الله نعم هذه أسلوب حصر ومعنى أسلوب الحصر يعني الحكم لا يتواجد إلا في ذكر. ويخرج كل ما كان غير هذا الذي ذكر فهنا نفسه صلى يقول انما الأعمال بالنيات بانما التقدير قبول الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال بالنيات الصحة أو البطلان، فهذا أول الدليل لهذه القاعدة العظيمة التي تشمل فروعا كثيرة الأمور بالمقاصده إنما العمل بالنيات أيضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال في الجهاد الذي عمل الجوارح قال لا بد ان يقترن بايش بنيه ولكن جهاد ونية أيضا في الجيش الذي يخصف اوله واخره وقال تعيش فيهم من ليس منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيتهم فذكر اصل الاصول وهو النيه وهناك احاديث فيها ضعف لكن يستنس بها مع هذه الثوابت نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عملهم وايضا في النسائي والدريمي صحيح أن نفسه لم سئل جاء رجل قال يا رسول الله فرأيت الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل من أجل غنيمة ما له قال لا شيء له ثم ذكر له السؤال مرة ثانية قال لا شيء له ثم ثالثا فقال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه فذكر ايضا ابتغاء وجه الله وهذا اصل النية وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنفقت نفقة تبتغي هذا وجه الشاهد تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه ما أنفقت نفقة صغيرة ولا كبيرة ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه هذه الأدلة على هذا التقصير والتقعيد الذي ينبني عليه فروع كثيرة وهي الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات فما معنى إذا بينا أف القاعدة ودليل القاعدة علينا الآن أن نبين معنى القاعدة حتى نطبقها تطبيقا صحيحا الأمور بمقاصدها الأمر الأمور واحد أمر أو جمع أمر والأمر هنا معنى الحال أو الشأن في اللغة معنى الحال أو الشأن يعني الشان والحال أنه يقبل أو يرد بالمقصد ومقاصدها جمع مقصد والمقصد معناه الاعتزام او العزم على الشيء العزم على فعل الشيء إذن معناها معنى لغة هذه القاعدة الأمور بمقاصدها يعني الأحوال وشأن الإنسان في أفعاله تترتب على نيته تترتب على نيته أما في عرف الفقهاء الأمور بمقاصدها يعني اعمال المكلف ان قلنا القواعد الفقهيه الفارق بينها وبين القواعد الاصوليه هو مين مين النظر فرق طيب احسنت اذا اكمل اجابتك دلل اولا هات لي القاعده الاصوليه وقول هي تهتم بدلالات اللفظ وهات القاعده الفقهيه وقول تهتم بايش بفعل المكلف اذا انت اجبت شطر اجابه وما بينت حتى مع زاويه فإذا الفرق القاعدة الفقهية بينها وبين القاعدة الأصبية القاعدة الأصبية تهتم بدلالات اللفظ أصب في الأمر الوجوب أصب في ناهي التحريم وأما القاعدة الفقهية تنظر إلى أعمال المكلفين فإذا تعريفها عند الفقهاء قالوا أعمال المكلف سواء القولية أو الفعلية أحكامها ونتائجها تترتب على النية بمعنى أعمال المكلف من قبول ورد ثواب وعقاب صحة وبطلان تترتب على النية تترتب على النية بمعنى رجل قام يصلي هذه الصلاة لها صحة ولها بطلان ولها أيضا ثواب ولها عقاب لها صحة وبطلان نقول إذا قام يصلي هو قام سمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر فإذا قام يصلي عن النية هذه الصلاة تسمى صلاة باطلة الان دخل مع الإمام يصلي صلاة الظهر قام فكبر ولم يستحضر النيه لم ينتوي صلاة الظهر ولا عصر ولا نافلة ولا فرض فصلى فاتى بالفاتحة تكبيره الاحرام والفاتحة والركوع والرفع والسجود والرفع الى ان انتهى من الاربع ركعات ما حكم هذه الصلاة باطلة السكوت لطبع العلم موت يا اخو ونفيش طلب العلم ساكت ابدا ما ينفع باطله متأكدون لما لان الامور بمقاصدها وقلنا معنى الامور بمقاصدها يعني تصح اذا كان المقصد صحيح وهو لا مقصد له فهذا معنى الكلام نقول انها تصح او تبطل بالمقصد بالنيه وايضا نقول دخل فصلى وانتوى صلاه الظهر لكن لما راى الناس ينظرون لصلاته قال اذا سيمدحونني فصلى صلاه الظهر واحسن هذه الصلاه من اجل ان الناس سيمدحونه على هذه الصلاه بالخشوع واتمام الركوع والسجود فما حكم هذه الصلاة أي حواثم عليها ها لا. الآن السؤال ليس في الصحة والبطلان في الشق الثاني الذي تكلمنا عنه الأمور بمقاصدها ثواب أو عدم ثواب له الثواب عليها ولا ليس له الثواب ليس له ليش ها ده في خلاف هنا بس خلاص من نشوف الخلاف فبصبر يعني له الثواب ولا ليس له ثواب؟ هذه الإجابة التي أريدها رجل صلى قام فانتوى قال الامور بمقاصدها صحة وبطلانا الاخوه تضبط القاعدة او الشرح احنا قلنا صحة وايش وبطلانا الشق الثاني ثوابا او ردا صحيح ولا لا انتهينا من هذه الرجل كان مقاعدا قال لا تصح صلاة الظهر عندي الا ان انتوي انها صلاه الظهر فهنا فلك من الصحة والايش والبطلان يبقى له الشق الثاني وهو الثواب والعقاة قلنا قام يصلي وانتوى فريضة الظهر واحسن الصلاة ليرى مكانه عند الناس ناخذ الشق الثاني صلاته فيها الاثابه ولا ما فيها الاثابه ليس فيها الاثابه ليما؟ يبقى الامور بمقاصدها لو قصد بذلك وجه الله انبتاقا من الحديث ما انفقت نفقة صغيره ولا كبيرة تبتغي طيب طيب, طيب. تبتغي بذلك إبقى صليت صلاة فأحسنت الركوع والسجود والرفض وجب أن أقول لك اقصد بذلك وجه الله لتتابع على هذه. الصحة. ده معنى التعريف او شرح التعريف يبقى شرح التعريف الأمور بمقاصدها عند الفقهاء أعمال المكلفين قوليه أو فعلية صحه أو بطلانا ثوابا وعقابا تترتب على النية صور تطبيق هذه القاعدة عند فقهائنا كثير قد بينا قبل ذلك ان القواعد تشمل جميع الابواب خلافا ليش او تشمل اغلب الابواب خلافا للضابط ان الضابط يشمل بابا واحدا كالطهارة مثلا كالذكاء. اقول من هذه الصور رجل صار بسيارته فوجد امامه شبحا رجلا فقتله بالسيارة فما حكم هذا القاتل الآن نحن نأتي بالصور لنطبق القاعدة ويعلم طالب العلم كيف يطبق القواعد وكيف الفقهاء يطبقون هذه القواعد إذن عندنا رجل نريد الحكم والحكم يحال على القاضي الفقيه النحريف. رجل قتل رجلا بسيارة فما حكم هذا القاتل نأتي إلى القاعدة عندنا قاعدة درسناها فالفقيه ينظر ويقول الأمور بمقاصدها اذا ننظر في الفاعل وننظر الى قصده ونيته فان كانت النية انه قد قتله عمدا فله حكم مع ان القتل واحد وان كانت النية انه ما يقتل عمدا فقتله خطا فله حكم اذا المقصد غير لنا الاحكام فاذا صاحب السيارة دهس هذا الرجل وقتله قاصدا مع سبب الاصرار والترسل كما يقولون قاصدا قتله فحكمه القتل والقصاص ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر إلى آخر الآيات وقال الله تعالى وكتبنا فيها أن النفس بالنفس طبق القاعدة الأمور بمقاصده قصد قتله قلنا بهذا المقصد فحكمه القتل انظروا إلى اختلاف المقاصد تختلف الأحكام وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل إما أن يأخذ الديه الغرض المقصود أن حكمه القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث منها النفس بالنفس لبدا طبقنا القائدة الأمور بمقاصدها لما قصد قتله قلنا حكمك أن تقتل به النفس بالنفس لما غير القتل إذا قلنا لا ما قصد القتل عمدا بل قتله خطا الحكم تغير مع ان الفعل واحد هذا ضربه بالسيارة والضرب واحد بالسيارة قتل وقتل الفعل واحد لكن النية غيرت الاحكام في الفعل الواحد فلما ذهل عن نية العمد قلنا له حكمك حكم قتل الخطأ وقتل الخطأ حكمه ان يقتل او يحبس تعذيرا مخير بين هذا وذلك صح ما حكمه اديه متأكدون اديه فقط مطلقه وصوم شهرين اديه مطلقه ما حكم قتل الخطر وما كان المؤمن يقتل مؤمنا طب الضيقه هذه الضيقه شكلها ايش طيدها ايش وصفوها ايش ضيع ايش ما هذا الذي يريده يمكن عند الرجل جواب اربعه كيلو انت راتبت الماء و رحت للذهب انت بتحب الذهب يعني لا و بعدين مخمسه اثلاثا شبه عم انا تكلمت على الخطا ابا مخمسه ولا لا هذا الذي نقوله حكم تغير بالمقصد فالأمور بمقاصدها كأن الفقيه جاء فقال إن قتله خطأ غير حكمه حكم العم لأننا عندنا قاعدة كل بنياته إنما العمل بالنية صحة وبطلاما ثوابا وعقابا ونقول الأمور بمقاصدها من الصورة الأخرى هذه في الحدود تعالى في الأموال صورة أخرى رجل كان يحب رجلا ورآه في ضيط فأعطاه مالا قال أرأك تحتاج هذا المال خذ ألف جنيه فأعطاه مالا فلما أعطاه المال وتصرف رجل في المال مر بعض الوقت فسأل عن حكم هذا المال ما حكمه رجل أعطى رجل ألفا بعدما وجده يحتاج لهذا المال وبعد مدة جلس يتساءل لما لم أسهل الفقيه المقعد المؤصل ما حكم هذا المال فالإجابة ستكون من الفقيه الذي درس قواعد الفقه سيقول عندي قاعدة تقول الأمور بمقاصدها فإذا قلت الأمور بمقاصدها فإن مالك له تفصيل قال تفصيل ما أعطيته إلا مرة واحدة قال نعم لأن الأمور بمقاصدها إن كنت هنا التفصيل إن كنت أعطيته هذا المال هبة فلا رد لأن الموهوب له قد امتلك هذا المال بالقبض اذا الأمور بمقاصدها إن قصدت أن تهب له أو تتصدق عليه بهذا المال فلا رد لهذا المال هذا حكم اول الثاني نقول الأمور الفقيه المقاعد يقول الأمور بمقاصدها إن أردت بذلك المال أن تعطيه قرض دون أن يجر النفس فإن هذا المال حكمه ها حكمه دين وأنه لا بد من الرد حين ما وان كان معسرا نقول له وإن كان ذو عسرة فنظره الى ما يترى. طيب وان قال اعطيته له هذا بالمقصد الامور بمقاصدها وقال الفقيه عندك حكم ثالث قال اين هو قالت اذا قصدت باعطائك المال له ان يكون وديعة او يكون امانة فتلف في يده دون تفريط فحكمه عدم الرد لما لان يد المودع له يد يد ايش امان مش يد ضمان ابدا لو واحد اخذ وديعة يحملها ويحفظها ولم يفرط وصرقت ليس عليه شيء لأن يده يد أمان وليست يد ضمان يبقى إذن لتغاير الحكم في أكثر من حالة بإيش بالمقصد فلما جاء الذي يسمع المقلد الأعمى الذي يعلم قال أنت رجل متذبذب وليس عندك سمة علم في مسألة واحدة وفعل واحد أعطيتنا ثلاثة أحكام فرد عليه الفقيه المقاعد قال أنت مقلد وما كان لك أن تتكلم ولو تعلمت العلم لعلمت أن هذا الحكم تغير بطاعدة مهمة جدا عند أهل الفقه والعلوم قالوا الأمور بمقاصبها وإذا تغيرت النية تغير تبعا لذلك الحكم إنما الأعمال بالنيات للنهاية الصورة الثالثة هذه في الأموال أيضا في الأموال رجل كان صاحب أمل وصاحب أحلام يقظه كلما يسير في الشارع يقول لو رأيت مليونا لو رأيت الفا لو رأيت ألفين فقدر الله عليه وهو يسير فرأى أسورة من ذهب فتلألأ أمامهم خطفت بصره فنظر إليها فقال هذه أسورة فأخذها بيده فلما أخذها بيده جلس يحلم أيضا ويرى ساتزوج به المرأة الجميلة التي أحبها وتنجب ثم وعلم هذه البنت التي أنجبت لي القرآن ثم أبيع هذه الأسورة وأعمل شركة كذا وجلس يحلم حتى جاء الغراب فأخذها من يدي وهو يخذها بصرف إصبعي وهو يحلم أخذ الغراب وضيع عليه كل أحلامي التي يريدها فأخذ الغراب هذه الأسورة يعني ما اكتفت هذه المصيبة عليه فجاء رجل اسود وكان فحلا كالجبن فوقف امامه فقال له هو يأخذ بلبابته فقال له اين اسويرتي فالمصيبة تركبت عليه قال اين اسويرتي رأيتها في يدك انت سارق قال لا والله لست بسارق اهي اسويرتك قال نعم هي اسويرتي قال اذا يحل هذا الاشكال الفقيه يحل هذا الإشكال الفقيه أنت تريد أن تقتلني من أجل الاسوره هذه الاسوره ما أخذتها منك انا أخذتها من الأرض قال وهي أسورتي أين هي قد فردت فيها وأنت الآن لابد أن تأتني بها وأنت ضامن. فذهبوا للفقيه المقاعد المؤصل فسألوه عن هذه المسألة كيف تجيب عنها فقال لهم الفقيه المقاعد عندي قاعدة درستها على شيخي وهي الأمور بمقاصدها. إنما الأعمال النيات فننظر في هذا الرجل والثاني يعني يجهز نفسه للذبح قال ننظر في الرجل الذي اخذ الاسوره له احوال هذه الاحوال متغايره لكنها مرتبه على نيته في ايش نيته في الالتقاط نيته في الالتقاط والالتقاط في نية نعم فيها نوايا طب ما هي النوايا اول هذه النوايا التقتها ليمتلكها التقتا رجل كان احلام ليقض عنده قتلته التقتها ليمتلكها فلما جعلها على طرف إصبعه وجاء الغراب يأخذها وما ما يعني نقول فرط فيها ومن حافظ على هذه الأسورة فنقول له إن التقطت هذه الأسورة بنية أنت تمتلكها فأنت, فأنت فأنت إيه ها ضمن فيش ويش اللي تضمنه أحسن فأنت غاصب إن التقصتها لتمتلكها فأنت غاصب والغاصب يضمن فرت أو لم يفرت فعيل عند العلماء إن الغاصب يضمن إذا فرت أو لم يفرت تفريد هنا أو ليس بتفريد فهو ضامن فقلنا له حالك الأول بنياتك تقسم بالله على دينه بنياتك إن التقصت هذه الأسورة لتمتلكها فأنت غاصب وتضمن هذه الأسورة للرجل وإلا سيقتلك ونصلي عليك بعد ذلك فأنت من المسلمين فالرجل قال لا والله من تويت هذه النية قلنا لك حال اخرى ما هي الحال الاخرى? قالوا ان التقطتها على انها لقطة ونية اللقطة ان يبتقتها ليش? ليعرفها احسنتم فقهاء كل المجلس فقهاء. ان التقطتها لتعرفها يعني التقطتها لتكون لقطة فانت الان يدك يد امان. ان فرضت تضمن وان لم تفردت لم تضمن قال ما فردته أخذتها في إصبعي وجاء هذا من غير أن أراه فخطفها قال إذا لست بمفرد فلا شيء عليك هذه الحالة الثانية هل هناك سمت حالة أخرى فقهاء هل هناك حالة أخرى لا لا نقول في الالتقاط هل يمكن أن تكون له نيه أخرى النيه الأولى التقتها ليمتلكها النيه الثانية التقتها ليعرفها النيه الثالثة لا النيه الثالثة أن يلتقطها ليتصدق بها أن يلتقطها ليتصدق بها في هذه الحالة قلنا له أن ضامن لأنك تصدقت بما لا تملك وليست ملكا لك فرجعت المسألة حكمها كحكم الأولى فتضمن للرجل أسورته مفهومة؟ مفهومة؟ الحمد لله صورة أخرى أيضا من باب الأموال وهي من باب العبادات رجل كان غنيا يعني يملك النصاب ويملك المال هذا الرجل قبل أن يحول عليه الحول وجد فقراء كثر فقال هؤلاء الفقراء ما لهم وإن الله رجل في أولئك يرحم من يرحم من في الأرض كما قال النبي صلى الله ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء فقال رحمة بهؤلاء الذين ينامون في الشارع فذهب يفرق عليهم المال فقال خذها هذه خذها لصبر خذها لصبر ثم حال عليه الحول بعدما حال عليه الحول وقف فقام الناس عند بيته يدجون أين الزكاة أين الحق الواجب الذي عليه فوقف الرجل يتذكر قال قبل الحول قد أخرجت هذا المال فما حكم هذا المال الذي أخرجته أهو من الزكاه أو ليس من الزكاه احتاج الرجل لايش لفقيه صحيح ولا لا احتاج الرجل لايش أسمع الصوت الله احتاج الرجل احتاج الرجل اخطأ أخطأته لفقيه مقاعد. لفقيه مؤصل صح ولا قيده فقيه ما سبعمائة ألف فقيه موجود عمل يقرأ في كتب الفقه فقه مقاعد يخرج الأحكام على القواعد فاحتاج الرجل لفقيه مقاعد قال أخرجت المال قبل الحول والناس يطالبونني الآن ما حكم هذا المال الذي أخرجته فقال له الفقيه المقاعد عندنا قاعدة ندرسها مع طلبة العلم وهي الأمور بمقاصدها الأحوال والأحكام تتغير بتغير النيات ولك أحوال في اخراج هذا المال إن أعطيت هذا المال تنتوي به الاستلاف وهو من الزكاة تعرفون الاستلاف معناه ايش تقديم مال الزكاة هل يصح تقديم مال الزكاة يصح يا اخوة الله ديكم كل عبادة اقتت بوقت او موقتة بوقت لا يصح ان يأتي بها قبل وقتها هذه قائدة عامة كيف تقولون يصح ان يقدم الزكاة نعم نقول هذه مستثنى القاعدة مستثنى منها هذه الزكاة يمكن أن يستسلف لأن سلم استثف من العباس زكاة عامين أو سنتين فقال الرجل ان كانت النية عندك الاستسلاف يعني تقدم مال الزكاة وأنه من الزكاة بارئت ساحته وليس عليك سمت شيء وإذا طلبك أحد قل وبرئت ساحاتي أمام الله رلا في الحاله الحالة الثانية أردت بنياتك أن تقدم الزكاة لكن ذهلت النية وأنت تدفع المال فجعلتها صدقة فإذا جعلتها صدقة وجب عليك أن تخرج الزكاة وإن كانت النية في حالة ثالثة وإن كانت النية أنك تخرج هذه الزكاة ما نياتك أنها ذكاة ولكنها هبة ليست بصدقه ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ اذا الحالة الثانية انتوى إيش؟ الصدقه الحالة الثالثة انتوى أن تكون هبة لهؤلاء الناس قلنا له هذه الهبة أنت مثاب علي عند ربك جل في فيه وعليك أن تخرج من جديد الزكاة ما الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ أحسن هذا من أهم الضوابط المتصدق يتصدق فيها مننا أيضا لكن الصدقه يبتغي بها وجه الله أما الهبة يمكن يبتغي بها وجه القرب للقرين أو لمن فوقه هذا الضابط الفارق المميز بين الهبة وبين الصدق قلنا لو حتى لو فعلت ذلك لتتقرب أو لتتزلف لمن أعطيته فأنت حكمك لابد أن تخرج الذكام هذه صور تبين لنا كيف علماؤنا يطبقون هذه القاعدة العظيمة الجليلة الأمور بمقاصدها أقول توابع مهمة جدا لهذه القائدة منها اولا اذا قلنا بالتعريف الفقهي اعمال المكلف صحه وبطلانا اتابة او ردا تترتب على النية قلنا اعمال المكلف اضبط هذه اعمال المكلف انما الاعمال بالنيات اذا لو اختل شرط او نقول لو انتفى شيء من هذه القيود التي قيدت بها الحكم لا يتواجد كما قعدنا قاعدة السابقة فنقول لو وجدت النية التي رأس الامر عليها دون العمل لا يترتب عليها الاثار الشرعيه لو وجدت النية دون العمل لا يترتب عليها الاثار الشرائية كيف ذلك نقول بالمثال يتضح المقال الرجل تزوج امرأة تغراب البين التي كانت دائما تقول للرجل هذا اللي هو بيقول لابد من المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث. وحكموا عليه في المحكمة بالردة فقالت ده زوجي بيقيم الليل وهي الحمد لله ان ربنا لا تقعوا بهذه المره هذا أول عقاب في الدنيا قالت ما تبوه ابدا كغراب البن أو أشد فما يدخل إلا وإذا نظر إليها نظر إلى وحش كاسر ما يسمع إلا جعجع وقطار يسير عليه ولا يرى إلا واليد تصفعه على وجهه وهو كان ضعيف الشخصية كلما يدخل ربنا ينجيني منه إذا نظر إليها طلق ألف مرة وسبعين مرة ولسه حينطأ فين الطعام سيأتي الان ممكن أجلس يجلس ما يستطيع لكن كل يوم من ضيقه منها يتحدث مع نفسه طالق طلقتها اليوم فأطلقها غدا طلق ألف مرة طلق مليون مرة لكنه من جبني ما يستطيع ان إيه؟ أن يتلفظ تطلقها في قلبي ألف مرة فلابد أن تتزوج ايش زوجا غيره يختل بها غيره يتفزوج زوجا غيره لتحل له لأن القاعدة الأمور بمقاصدها ذهب هذا الرجل الضعيف إلى الرجل الفقيه غير المقيد فقال له إني أبغض هذه المرة وكلما دخلت عليها فرأيت هذا الوجه العبوس قلت في قلب طالق ما أستطيع أن اصرح بها قلت طالق طالق طالق قال يا بني القاعدة عند العلماء الأمور بمقاصدها وقد انتويته طلاقها وإنما الأعمال بالنيات اذهب طلقتها كم مرة قال ألف قال عصيت الله ستمية سبعة وتسعين مرة وثلاثة قد بانت منك بينون كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره هؤلاء الفقهاء الذين تعج الأسواق بهم فالرجل ارتاب في قوله وقال لعلي أنظر إلى فقيه مقاعد ومؤصل فرجع للفقيه المقاعد المؤصل قال من قال لك ذلك قال الفقيه الفلاني قال هذه ترجع الى القاعدة التي قاعدها وصحيح هذه القاعدة لكن تطبيقه لهذه القاعدة كان تطبيقا ايش فاحشا خطأ اذ ان القاعدة الاعمال والاعمال تدور على ايش على الجوارح الظواهر الاعمال بالنيات وهو لم يعمل ولم يتكلم ثم يقول يلوح في الافق امامي دليل يريح قلبك ما هو الدليل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل يبقى اناط المسألة بالقول أو بالعمل والقول أيضا عمل فاناط المسألة على القول أو الفعل فقال الفقيه المقاعد ارجع فهي زوجتك عقابك في هذا الدنيا معها إلى الأبد وإلا أن تطلقها بذسانك فهنا خرجت القاعدة وما طبقناها تطبيقا دقيقا الا ان علمنا ان الاعمال الظاهرة ترتبط بهذه النيات فهمتم هذه المسألة طيب اذا هذه واحدة الثانية استثناء قعدنا وقلنا ان هذه الاحكام في هذه التقاعدات احكام كلية واغلبيه اغلبيه انظروا الى استثناءات يمكن ان نقول الظاهر الذي لا يحتاج لتأويل يلغي مسألة النية الظاهر الذي لا يحتاج لتاويل ولا مدخل يلغي مسألة النية كيف ذلك؟ قلنا في باب الطلاق أو النكاح لحفظ الفروج لأن هذه المسألة من أهم ما تكون الفروج العظم حقها عند الله عظيم فلحفظ الفروج قال علماؤنا الظاهر في الطلاق او النكاح لا يحتاج لنية الظاهر في الطلاق أو النكاح لا يحتاج لليه فإذا دخل رجل على امرأته فقبلها وجلس معها يتايرها ووجد منها الخير كله فأحبها كثيرا فبعدما أحبها وتكلم معها قال نمازحك أنت طالق يا حبيبتي وهو يمازحها طبعا مزاح اسود هال. فما فمازحها فقال أنت طالق فلما قال أنت طالق بكت المرأة قال ما يبكيكي هذا مزاح لا يقع قالت لابد ان ترجع للفقيه فرجع للفقيه الماذون الشرعي اللي بجوز الغوز العرفي بالنسبه للغوز العرفي طبعا له حالتين في ولي وشهود يصح ما فيش ولي وشهود ما يصح فذهب اليه فقال قلت لها طالق ولم انتوي الطلاق قال يا بني انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها ارجع لامراتك فهي امراتك وليست بطالق فلما رجع الى الفقيه المقاعد قال له نعم الأمور بمقاصدها لكن جاءني استثناء أو جاءتني آية ظاهرة جدا أو جاءني حديث ظاهر جدا قال الله تعالى فإن طلقة فلا تحله له فإن طلقه هذه ايش عام مطلق ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي المقيد يقيده ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص فقال فإن طلقة ولم يستقر الأمر إلى إيش إلى نية أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هذا الحديث مختلف فيه لكن عندما صححه ثلاث جدهن وهذلهن جد يبقى حتى ولو كان بيمزح لغى هنا الحديث ايش النية فقال هنا القاعدة صحيحة لكنه لم يطلع اطلاعا واسعا حتى يأتيك الحكم الصحيح أنت الآن وإن كنت مازحا طلقت امرأتك. امرأتك فإذا طلقتها وأنت مازح فأنت الآن قد احللتها من الوفاة إلا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة الواحده قلنا إذا احتفت القرائن تبين لنا أنك زاهل عن هذه النية أو قلت هذا الكلام رغم إرادتك رغم إرادتك والذي جعلنا لولا لولا أن حدث في زمن الصحابة ما قلنا به والذي جعلنا نقول بذلك أن القرائن المحتفظة إذا جاءت وقوت عدم ارادتك الطلاق قلنا به وهذه ايضا تقف عند عمر بن الخطاب عندما جاءت المرأة تقول لزوجها وكانت تبغضه وطلقها مرتين وتريد ان تنفك منه قالت ما ارضى بك حتى تتغزل فيه فقال انت قمر انت شمس انت حسناء قالت لا والله ما ارضى الا ان تقول انت خليه طالب فهو قال لا انت قمر خليه طالب هنا الكلام ظاهر جدا انه إيش يتغذل لا يتغذل ما يريد الطلاق بحلم الأحوال هو قال أنت قمر أنت شم قالت لا هذا الغزل لا أريده قال لقنيني قالت القنك قل وهو كان إيش غرا ما يعلم أن هذا طلاق غرا قال لقنيني فلقنته قالت قل يا طالب قال أنت قمر يا طالب فهنا القرائن المحتفة أثبتت عدم إرادته جزما عدم إرادته بإيش؟ بالطلاق فلما ذهب الى عمر الفقيه فقال له عمر بن الخطاب ارجع فاوجعها ضربا فانها امرأته ليست بالطالب اذا اذا هذه مستثناه وهذا الاستثناء ايضا اذا احتفت به القرائن تثبت الجزم في اراده الطلاق يقع او تثبت الجزم في عدم اراده الطلاق فلا يقع مفهوم ولا لا هنا الرصد بين النيه وبين اللفظ قلت اللفظ الصريح اقامه الله مقام النيه لا يحتاج الى تاويل لا يحتاج الى نيات قال الله تعالى فانطلقها ولا يفتقل لنية فانطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهدهن جد اذا حتى ما أو الغية النية وبقي اللفظ الظاهر هذا لحفظ إيش الحكمة لحفظ الفروج ولا يتلاعب احد يعني يأتي رجل يطلق امرأته مرة والثانيه ويطلقها الثالثه لكن يعشقها وما يريد ان, يش... أن ينفك عنها او تكون تحت عجل فقال لا والله كنت مازحا وما نويت الطلاق ولو قلنا بهذا القول فتحنا بابا مستطيرا شرا مستطيرا على الناس فحفاظا على هذه الفروج قلنا لا الله انزل الظاهر منزلك الباطن فلا نحتاج هذه المسألة خاصة الى النية مفهوم هذا كل ما يرتبط بهذه القاعدة العظيمة من صور يبقى لنا متعلق بهذا الباب وهو مباحث النية إن قال النية انما إنما العمل بالنيات مباحث عظيمة وجليلة وواسعة جدا أوجز لكم النية في نقاط اولا تعريف النية ما معنى النية لغة وشراء الثاني ما فائدة وثمرت النية الثالث النية وقاعدة الاندراج النية وقاعدة الاندراج اولا النية معناها لغة القصد. معناها لغة القصد واما شرعا هو القض المقترن بالفعل وهذه من اهم ما يكون ضبط لا بد ان يذوق طالب العلم النيه في لغة الفقهاء او الاصطلاح القصد المقترن بالفعل. القصد المقترن بالفعل. لا تصلي الا وتستحضر النية. لا تحج الا وتستحضر النية. لا تزكي الا وتستحضر النية. لو ما استحضرت النية انك تزكي قديل زكاة عن زكاة. لا يمكن ان تقبل ولا تصح tactile. ايضا لا تصوم الا بنية. ايضا القصد المقترن بالفعل. قولي مقترن لابد ان يكون هو. والفعل. سوا انتبقه لا اسفقه بكثير. ولا يكون بعده. ان كان بعد الفعل. رجل دخل تفصيلا للتعريف رجل دخل يصلي صلاة الأشاء فدخل فوجد الإمام يقرأ فكبر وقرأ الفاتحة بعدما قرأ الفاتحة قال من تويت الأشاء الآن أنتوي أنني أصلي صلاة المغرب مثلا فانتوى بعدما كبر تكبيره الاحرام صلاة المغرب هل تصح صلاته؟ اجيب انطلاقا من التعريف تصح صلاته؟ اجيب بالله عليكم تصح؟ لما لا تصح؟ لأن النية لم تقترن بالفعل جاءت بعده طب رجل جاء تكبر وبعدما كبر استفتح وبعدما استفتح قرأ الفاتحة وجاء الامام يركع قال من انتويت الان انتوي حتى الحق به في الركوع انتويت صلاة المغرب في قلبه فركع ما حكم صلاته حكم الصلاة لما انطلاقا من التعريف ها الصلاة تكون ايش ملغاش انا الصورة واضحة الصلاة باطله لماذا لان النية لم تقترن في الفعل راجل دخل فتوضا ثم جلس في المسجد ثم قام المؤذن الصلاة فقام هو قبل ان يتوضى انتوى صلاه الظهر وصاحبت النية معه فانتوى قبل ان يقيم الرجل الصلاة فكبر مع الامان وركع وسجد وانتهى من الصلاة فما حكم هذه الصلاة باطلة لماذا ما اقترنتها صحيح لماذا لان النية تعتبر مخترنة ولا غير مخترنة والفارق اليسير لا ايه اليسير دائما قاعدة عند علمانا اليسير مغتفر. اليسير مغتفر. فالفارق ان كان يسير فهو مغتفر. فهذا معنى تعريف فقهائنا ان النية هو القصد المقترن بالفعل. وقت النية. وقت النية مفرع على هذا الكلام. ان يكون مع الفعل او يسبق الفعل بايش? بيثير وخروج المرء من بيته وذهابه إلى نسجد طفل الصلاة وجلوثه مع نظره إلى المؤذن الذي يقيم الصلاة أو يقيم الشعيرة فهذا النظر يدل على العزم على الصلاة فهي مقترنة مقترنة يبقى لنا في الكلام على النية أولا ثمرة النية ثمرة النية أولا التمييز بين العبادات والعادات كثيرا ما ترى أن العبادات لها مثيل من العادات مثال ذلك الغفر. يمكن للإنسان أن يدخل أو يحتلم ليلا فيدخل للاغتسال فيغتسل لرف الجنابة وممكن إذا قام من الليل فوجد الحر شديدا يدخل للتبرد صحيح لا لا إذن ممكن تكون عبادة وممكن لا تكون عبادة فكل عبادة لها مثيلتها من إيش؟ من العادات ايضا كالذي يمسك يرى معدته فيها تعب فيرى ان الصوم فيه صحة فيمسك عن الطعام لا ينتوي الصوم لكن يمسك من اجل إيه؟ الاستشفاء استشفاءا هذه ايضا عادة فالنية تميز العبادة من العادة فانت اذا دخلت رجل مثلا نمثل اذا دخلت وانت جنوب دخلت فاغتسلت ولم تنتوي الا التبرد ثم خرجت فصليت العصر. فما حكم صلاة العصر عندك لما باطلة لما بطلة لأنك صليت وأنت جنوب قال أنت لا تعرف شيئا كيف أكون جنوبا وقد دخلت الآن أمامك واغتسلت وسال الماء على كل الجسد وأفضت الماء على كل جسدي والغسل معناه تعميم الجسد بالماء وقد فعلت ها؟ قلنا استقر الامر الى ايه نية الفعل لابد ان يصاحبه نية لرفع الجناة تدخل تستبيح الصلاة بنيتك او ترفع الجنابة فلما اغتسلت تبردا كأنك لم تفعل شيئا صحيح ولا لا ايضا رجل دخل يصلي قال هذه الرياضة اعظم ما تكون فان الركوع والرفض تضبط لي فقرات الظهر والسجود والجلوس ايضا رياضة عظيمة فدخل يصلي متريضا فبعدما صلى قام رجل قال انا اعرفك انت الرياضي الفلاني انت ما دخلت الصلاه الا للتريد فصلاتك باطله قال أنت لا تبقى شيء قد اتيت بالشروط والأركان متوفره توضات وانتويت ثم بعد ذلك ركعت ما تويت ركعت وسجدت ورفعت فقال هذه الصلاه توفرت فيها الشروط والأركان فصحت الصلاه فكان فقيها الذي يناظره قال لا لكنك لم تفرق بين العباده وبين العادة لأنك لم تنتوي أن تصلي هذه الصلاة لله مع قيامك بهذه الحركات مفهوم يبقى إذن أول شيء تمييز بين العبادات وبين العادات الثانية من الثمرات تمييز بين العبادات بعضها من بعض تمييز بين العبادات بعضها من بعض تميز العبادة بأن تكون فرضا أو نفلا أو نذرا أو كفاره رجل قام يصلي صلاة الظهر وانتوى انها من الفروض التي فرضها الله عليه سقطت عنه الفريضة ولا ما سقطت سقطت قام يصلي العصر وانتوى انها من الفرايد التي فرضها الله عليه سقطت ولا ما سقطت, سقطت. لما قام يصلي المغرب قال هذه سنة نستن بها فصل الله على انها سنة ونافله سقطت عنه صلاة المغرب وانتقل الى العشاء ما سقطت لما ما سقطت لم يميز بين النافله وبين الفرد والأمور بما قصدها فاذا تميز بين العبادات بعضها من بعض تميز بين الفريضه وبين النافله رجل قام يوم الاثنين وكان يعتاد الصوم جزاه الله خيرا يرى أن المسلم قام يوم الاثنين لاكثر من فائدة منها منها ترفع الاعمال منها الصوم لا عد له منها الاحتفال بأن هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحتفل بالصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولد في فصام هذا اليوم وكان كثيرا ما يصوم لكنه في ذات مرة قال نذر علي إن شاف الله ابني مثلا إن شاف الله ابني لا أصومنا يوم الاسماعيل فهذا يعتبر إيش نذر والنذر ينزل من فقام من الليل بعدما صلى صلاته من الليل نام حتى أصبح ثم قام صائما كما كان يصوم كل اثنين فعند الافطار قال الحمد لله قد وصيت بنذل. ماذا يقول له الفقيه يقول هذا الصيام وقع وقع نفلا وعليك أن تأتي بالفرد لانك لم تميز بين الفرد وإيش والنافله فاذا النيات تميز بين تعارض بعضها بعض الفروض أو نقول الكفرات والنذور وايضا النوافل الثالثة من الثمرات أيضا أنها تقلب العادات إلى عبادات النوايا كما قعد علماؤنا بالنيات تنقلب العادات إلى عبادات العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات انظر إلى النوم الرجل مباح له أن ينام ليس شرطا نقول لازما إلا شرف على الهلكة فإذا احتسب نومه ليقيم الليل فكل ساعة كل دقيقة كل نفس يخرج منه ويدخل هذا له فيه الأج لأنه احتسب قلبه من المبيحات أو قلبه من العادات إلى العبادات ولذلك كان ابن مسعود يجعلها قاعدة عامة لكل من, من أراد أن يأتسى بهذا الفحل العجيب من الصحابة كان يقول والله إني لا احتسب نومتي كما احتسب فماتل. كان ينام ليقيم الليل كان ينام ليستطيع أن يجادست بالله كان ينام حتى يدرس دروس العلم فقلب العادات إلى عبادات وايضا الأكل الكثير مع انه مذموم ممكن أن يكون ممدوحا ويصير مندحا نعم يصير ممدوحا كيف ذلك؟ كان أمير المؤمنين في الحديث وهو سفنان الثوري كان امير المؤمنين في الحديث يأكل كثيرا فلما عوتب على الأكل الكثير والأكل الكثير مباح قلبه من العادات إله أو قلبه من المبيحات إلى العبادات قال أأكل كثيرا لأستطيع أن أعبد ربي قال البغلة أو قال الحمار أو ماذا قال قال الدابة إذا أحتنت أي علفه أعطاك احسنت العلف للبهائم وجعلته يعمل ليلة نهار فإنه سيثمر فقال الدابة إذا علفتها علفا جيدا ستعطيك وتثمر لك ما تريد فقال أنا أعرف نفسي كثيرا لاستطيع أن أعطي لرب في العبادات ولذلك كان يأكل خروفا على العشاء مثلا فيقيم الليل إلى الفجر في أحد يستطيع يأكل خروف فيقيم الليل خمستاشر يوم ما يصليش ممكن ينام وخمستاشر يوم ما يصليش صحيح؟ لكن هذا لما انتوى أنه يقلبه لله فكان لله هذا أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان يأكل الدباء وأكل الدباء مباح لكن لما نظر إلى رسول الله في الصحفة فكان يرى عليه وسلم تنتقل إلى الدباء ويحبه فيأكله قال فمنذ رأيت رسول الله صلى الله عليه الدباء ما رأى دباء إلا وجلس يأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بذلك أو بالاقتساء بالنسبة للمسلم مع أنها إيش هذا ليس السنة عبادة ففعلها وقلبها من العادة إلى العبادة أبو أيوب الأنصري أو أبي بن كعب. لما جلس معناه سلم فوجده وقدم له طعاما فيه بصل إيش مطبوخ ويصح لسامع ان ياكله مطبوخا لكن انسلم ما اكله كف يده فقال له ابي حرام قال لا لكني اناجي من لا تناجي فقال هذا الفقيه الاريب اللبيب قال والذي نفس يده لا اتسئنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل البصل لا مطبوخا ولا غير مطبوخ اتساءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بها من المباح الى العباده ايضا من ثمرات النيه ايضا طلب المباحات له عبادات والثمره الاخيره تداخل العبادات او قاعده الاندراج وهذه كانت للصحابه عملهم قليل ونواياهم كثيره فقهاء تجار نية ما كانوا تجار اعمال الجارنية مع الله لا في أولاد يأتي الواحد منهم المسجد بعشرين نية يأتي بنية صلاة الفرض الذي عنه الفرض ويأتي بنية مدرسة العلم ويأتي بنية تعليم الجاهل ويأتي بنية التعاون على البر والتقوى ويأتي بنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك ويأتي بنية مساعدة الفقير ويأتي بنية وصول الخير لغيره يأتي بنية التعاون على البر والتقوى أكثر من نية وهو يأتي في عمل واحد. يجمع هذه النيات فتكون له هذه الأجود فميزت وثمرت النيات أنها عبادات كثيرة يمكن أن تتداخل بنية واحدة يكون لك أكثر من عمل لكن هذه القاعدة وهي قاعدة لها ضوابط هذه الضوابط الضضوء معي الأعمال في العبادات او العبادات مقصودة لذاتها ننقسم إلى قسمين القسم الأول عبادات مقصودة لذاتها وعبادات مقصود الفعل منها فقط ليست مقصوده لذاتها العبادات المقصوده لذاتها مثل صلاه الفروض صلاه الفروض كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء هذه مقصوده لذاتها وايضا كسنن الرواتب سنن الرواتب مقصوده لذاتها ليست مطلقه كسنه الفجر وسنه الظهر وسنه المغرب وسنه العشاء هذه مقصوده لذاتها والقسم الثاني المصلوب الفعل فقط كتحيه المسجد صلاة صحيح المسجد مطلقه اي صلاه صلاه صحيح المسجد صلاه سنه الوضوء صلاه الاستخاره هذه غير مقصوده لذاتها اذا ضبطتم هذا الضبط ساسهل عليكم مساله الاندراج اقول ما ضبطتم و راجع مره ثانيه الشق الثاني الشق الثاني اعمال ليست مقصوده لذاتها لكن مطلق الفعل هو المقصود مطلق الفعل هو المقصود هي غير مقصوده لذاتها لكن مطلق الفعل هو المقصود مثل تحيه المسجد غير مقصود لذاتها ما تحتبن انه يجب عليك ان تصلي ركعتين بل لو صليت الفرد سقط عنك تحيه المسجد لو صليت صلاه الاستقاره سقط عنك تحيه المسجد يبقى غير مقصود لذاتها المقصود شغل البقعه بالصلاه مطلقا فقط ايضا السنن المطلقه غير مقصوده لذاتها صلاه الاستقاره غير مقصوده لذاتها سنه الوضوء غير مقصوده لذاتها مفهوم المطلوب الفعل فقط المطلوب الفعل فقط اقول القسم الاول لا تشريك ولا تداخل بحل من الاحوال لا يقبل التشريك فكل عبادة مقصوده لذاتها لا تقبل التشريك فلا يصح لقائم يصلي صلاة المغرب فينتوي صلاة المغرب مع قيام الليل فيقرأ طويلا ويقرأ بالاعراف ويقول انتوي نيتين تسقط عني فريضة المغرب ووقت الليل قد دخل فهذا من قيام الليل فيجعلها من قيام الليل ويجعلها صلاة المغرب قلنا فطلت عليك هذه الصلاة لأنك لم تفرد بالنية والأمور مقاصدها ولا يصح لك أن تشرك النية في هذه الصلاة لانها عباده مقصودة لذاتها رجل قام يصلي الفجر قال هذه صلاة الفجر أصليها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ او تقارب وأصليها مع الضحى مثلا كان متفقها وصلاها مع الضحى قلنا لك لا تصح صلاتك لأنك شركت ولا تشريك في النية لأن هذه العبادة مقصودة لذاتها فهمتم طيب ننتقل للقسم الثاني عبادات غير مقصودة لذاتها المراد الفعل فقط رجل توضى ودخل المسجد فعلم أن عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجل ها. حتى يركع ركعتين او قال فليصلي حتى يصلي فهذه مطلقة فإذا قام فتوضا وكان من عادته انه يفعل ما فعله بلال ما توضأ وضوءا الا صلى له فقال هذه الصلاه سنه الوضوء فصلاها بني سنه الوضوء تدخل معها تحيه المسجد نعم تدخل مع تحيه المسجد طب ان لم يدخلها انتى فقط سنه الوضوء سقطت عنه صلاه المسجد ولا ما سقطت سقطت ان المطلوب فقط ان تشغل البقعه لو دخل ووجدت الامام يصلي الظهر وانت ما صليت حيث المسجد وصليت خلفه الظهر سقطت عنك ولا ما سقطت هذه تبين انها ليست مطلوبة لذاتها المطلوب شغل البقعة بصلاة وقد صليت الصلاة وان كانت سنة الودوء لكن نقول لك كن فقيها صليها بنية سنة الودوء ودخل معها نية تحيه المسجد رجل هناك امر مهم نبع له امر مهم يريد ان يفصل فيه فقال الفصل جاء من النبي افوض امري لمن؟ لله واستخير فتوضا واراد ان يستخير وكان من عادته انه يصلي للوضوء فقال اصلي ببركه المسجد اصلي داخل المسجد والملائكه تحفني فدخل المسجد فلما نظر وقعت قال قد درست بان النيات يمكن ان تتداخل فانا توضأ فاصلي بهذا الوضوء سنه الوضوء وبنيه تحيه المسجد وبنيه الاستقارة فصلى بهذه النوايا الثلاثة فجمع هذه الاجور كلها عمل واحد فصح له ذلك يبقى اذا العبادات المطلقة الغير مقصودة لذاتها يصح ان تتداخل اما العبادات المقصودة لذاتها فلا صح ان تتداخل ده بالتطبيق فيتصدح لك اقول نطبق عملية رجل قام يصلي للفجر صلاة صلاة هي صلاة ايش قال فيها النهو السلم افضل مما طغت عليه الشمس قام يصلي قال هاتين الركعتين اصلي هاتين الركعتين بنيه سنه الفجر ونيه الركعتين اللتين كان يصليهما امسلم بعد الوتر وهو جالس بعد قيام الليل فصلاهما بنيتين نيه سنه الفجر ونيه قيام الليل فما رايكم في هذه الصلاه ها طبقوا القاعده تصح ولا ما تصح طيب خطوات القاعده تنظروا الى هذه الصلاه مقصوده لذاتها اذا الحكم تداخل مقصودة لذاتي ايبا لا تداخل لما نقول له لا يصح لابد ان تفردها من اياه رجل بعدما صلى المغرب فقال التمسو هذه السارية فاصلي سنة المغرب فصلى سنة المغرب وانتوى معها قيام الليل ما رأيكم ها لا تصح ولا تصح اثبت قل سنة المغرب مقصودة لذاتي ولا لا مع معين بادر عماق قال ممكن هي تدخل من قيام الليل, الليل الناسانية انا فينا مساق لكن اصطيع الرارح اننا نضبط القاعدة كل عبادة مقصودة لذاتها لا تداخل في النية رجل قام يصلي تحية المسجد فقال انا اصلي تحت المسجد وسنة الظهر وسنة الوضوء واستخارة ما رأيكم اتى باربع نوايا نعم كان فقيها فاتى بايش باربع نوايا جزاكم خيرا طيب نضرب مثلا اخر ما يرضون بكلامك ها ما يصح دخل في النص في سنة ايش الظهر قولنا مقصودة لذاتها لكن هي لو ثلاثة نقول استخارة وسنه الوضوء وتحية المسجد صح ذلك مفهوم يعني اذا العبادات المقصودة لذاتها لا تداخل والعبادات المطلقة يمكن ان تتداخل النية لذلك وهذا الذي يدخل في طائدة الاندراج وايضا بضابط اخر مقصود لذاتها او مطلق الفعل مثال ذلك رجل كان رجلا يأخذ بقول الشافعي لحديث انه من بكر وابتكر وغسل واغتسر يعني اخذ باسباب الغسل جماعه اهله فجامع اهلها ثم دخل بعدما جمع اهله دخل وكان فقيا حنبليا لماذا حنبليا لانه يرى بان غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما قال الان غسل الجمعة واجب الصحيح الرجع ان هو مستحب وليس واجب صحيح مسلم اصع من شمس النهار قال من توضى من توضى وذهب الى الجمعة ماشيا وقرب من الامام فانصت ولم يلغي كانت له كفارة للجمعة من توضى هذا صريح غير مؤول هذا لا يحتمل اي شيء طيب وهل قول انتسلم غسل الجمعه واجب يحتمل يحتمل اشياء كثيره جدا كما بين لكن الغرض المقصود انها سنه وليست واجب لا قال الرجل انا اعتقد الوجوب قلنا لك ما اعتقدته والخلاف معتبر لا انكار فيه فدخل يغتسل فقال الان انا دائر بين أه بين أه بين ان انتوي نيه غسل الجمعه ويا سلام لو كان فطوبه في فاهمني فيدخل قلت ابوش فهو قال دخلت الآن أنا أدخم وأدرج غسل الجمعة مع غسل الجنابة فكان فقيها نيرا فقال اغتسلت هذا الغسل للجمعة وللجنابة وخرج في الصلاه فما حكم صلاة هذا الفقيه ما حكم صلاة ما احنا فيش مذهب ولا احنا دلوقتي منصبق قواعد خلاص اطرق بقى اتني بما عندك نقول الآن الفقيه المعتبر دخله فقال غص هو خلاص ينتحل ذا الوجوب قال هذا للجنابه ولايش ولوجوب غسل الجمعه فصلى طبقوا القاعده فما حكم الصلاة طبقوا القاعده سمحوني حكم الصلاه قولوا لي في كلمه واحده باطله صحيحه حكم الصلاه حكم الصلاه صحيحه انقسم المجلس هنا الى فريقين حكم الصلاه حكم الصلاه هنا واحد بس يتكلم يبقى انتو كنتو بتختفوا وراءه بقى صراحه حكم الصلاه صحيحه اخر كلام انت منفرد حكم الصلاه باطله يبقى اذا عندنا قولان في هذا المجلس باطله وصحيحه حتى نرجح بينهم حكم الصلاه اختلف المجلس ثاني ها. صحيحه باطله اذن اختلف المجلس هنا ايضا على قولين صحيحه وباطله حتى نرى المرجح حكم الصلاه صحيحه باطله جمعت بين القولين صحيحه باطله بين الناقدين يعني صحيحه ولا باطله ولا التفصيل يبقى اللي في النص جابوا قول ثالث الحمد لله ايضا لهم قولان صحيحة وباطله وقول في الوسط قال التفصيل طب نبدا بالتفصيل ما هو التفصيل عندك لا ليس لك هذا التفصيل قد قلت بانه يرى انه يرى الوجود يبقى دخلت مع الخط الثاني ما فيش تفصيل يبقى باطله ها. انتهى الموضوع نريد من يوجه لنا يا محمد تنزل طلب باطل طب دخلت مع الركن الثاني استنى بعدين كمل الله يكرمك انت فتحت باب جيد جدا هات مع عندك واجب موسع يعني ممكن يغتسل بعد شهر ما هو واجب موسع يعني في الوقت صح ولا لا كيف هو ده طبق القاعده الان غير مقصود لذاته يعني هو واجب ولا مش واجب ولا ايش بالضبط مين بقى اللي غير مقصود ذاته الاثنين مقصودين والاثنين غير مقصودين طب ما يريح نفسه ويتمم وينتهي الموضوع صحيح فتبقى الصلاه باطله حكما قولا واحدا هو هذا, هذا الذي ذكره الشيخ عن الشيخ وده صحيح لانها ليست شرط بالصلاة والحديث الظاهر كده انا قلت لك عشان تقول الحديث عثمان بن عفان دخل متوضئا قال والوضوء ايضا لكن قال في النهاية صلاة الباطلة أعد الصلاة ده افتراء على عمر صح ولا لا حتى ما امر أنه يغتسل صحيح هذا دليله فكون معك احفره في قلبه طيب أنا أقول هذه المسألة فيها طب. تفصيل أولا نقول ننظر نظرة هل الغسل غسل الجنابة مقصود لذاته أم لا فنجد بأن غسل الجنابة مقصود لذاته غسل الجنابة مقصود لذاته لرفع الجنابة لرفع الحدث أما غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته وص الجمعة مقصود لغيره إيش هو الغير إن ما يكون العرق مع الاجتماع فينفر منك أخوك من هذه الرائحة فأصبح مقصودا لإيش لغيره فلما كان مقصودا لغيره قال العلماء الذين يتبنون مسألة الوجوب يندرج لأن الأدنى الذي هو غير مقصود لذاتي يندرج تحت الأعلى اللي هو مقصود لذاتي لكن كان في التقعيد الصحيح قول الزهري الزهري قال لكن هذا واجب وان كان غير مقصود لذاتي فهو واجب والثاني ايضا مخصوص ذاتي وهو واجب والقاعدة عندنا ها الواجبات لا تقبل التشريع فكان اشبه بالتقعيد والتأصيل قول الزهري ان عليه ايش غسلي غسل الجنابة وغسل الجمعة فاذا قلنا هذا الراجح قول الزهري مثلا, مثلاً انا ما اتعرض عليها فقهية لو قلنا الراجح قول الزهري فنقول له انه قد رفع جنابته بغسل الجنابة وصح صلاته لكنه اثم بانه ايش ما اغتسل غسل الجمعة هذا تخريجا على قول الزهر الذي هو اشبه ما يكون بالتطعيد والتأثير يبقى اذا توسعنا الان في مسألة الاندراج وقاعدة الاندراج وتداخل النواية وقلنا عبادات تنتسم الى مقصود لذاته وغير مقصود لذاته الغير مقصود لذاته بل المقصود الفعل فقط يندلش تحته النواية ممكن تتداخل النواية اما المقصود لذاته لا يمكن ان تتداخل النواية ولا تقبل تشريكا هذا آخر الكلام على مسألة الأمور بمقاصدها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.